119. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طال إِذَا الَّذَا بُلَّغَ لَكُمْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ